أعوذ بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء يبلواكم ايكم احسن عملا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 وَلا يوم يَأتيهِم ليسْ مَصْوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بهِه يَستَْهْزِئون وَل إِن أَدَقَنَإِنسَانَ مِا رَحْمَةً ثَُّ نَ زَعنهاَا مِنْهُ إ لَأُوسُ كَفُور.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 سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن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 ད དསཆ དསྲ འདསཆ དཟང དང དསཔསྲག དཏ དམད ཀྲབསསྲ དབྲག དངས དགསྲའི དམར དཚཆ དེད ད�ă དབྷ དགའིད དགས�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 اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه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 Oh. Marriage or divorce is Solution or problem Heaven or hell uh, there is a You choose Beauty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 देखुन, और प्रती कुरान, महा महा अल कुर हिदायत करोट मडार्न बुक मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीछे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 م أَفَمَن كَان علىى بَنَةٍ مِ رَبِّهِ وَيَتْلُوه شاهد من وَمنِنْ قَبهِ كِتاب مُ سائِمَا مَووه رحْمَ ألئِكَ يُؤمنِنُهُ بِ وَمَ يَكْفُر بهِه منِن الأأَحْزَابِ فَ النَّارُ مَوعدِدُ فَل تَكُ فيِي مِرِييَة من. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كَذَبُوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا আল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 ولا اقول للذين تسدري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم ان اذا لمن الظالمين الله الله اكبر سمع الله لمن حمده হক হকবর আল্লাহ হকবর السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله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 فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا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 আখবর আল্লাহ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 وَنذا نُحُر رَبَّهُ فَقالَا رَبّ إ بنِي مِن أَهل وَإِ وَعددَكَ الحَقَّّ وَإَِّ وَعددكَ الحَق وَأَن تَأحكَمُ الحكمِين قالَا يَنُوحُ إهُ ليس منِنْ أَهْلِكَ إهُ عملٌ غَيْرُ صالِح فَل تَسْألن مَا لََ لك بهِِعِلم إني أَعِظُكَ أن تَكُونَ منِنْ الجهلين.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 سنا الله ونعم حميدا ربنا ولك الحمد Allah oh.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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারো আন্তরিক পুন ইসলামিক ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে